اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات اقرا فالجاريات يسرن فالمقسمات امرا ان لما توعدون لصادق وان الدين لواقع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 كانوا قبل ذلك محسين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وفي الأسحار هم يستغفرون وفي وَعَلِّلِ الْحَقَّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا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 كانوا تراضوا الى اهل فجاء ابو عجن انسان فقر لهم قال انا تكنون فاوجس منهم خوفا قالوا لا تخف بشروه بهله من عليم فاقبلت امراته في صفره فصكت وجهها فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم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 آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ آيَةَ الَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ وَظُنَّ مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ فَتَوَلَّى بِرَأْسِهِ وَقَالَ سَأَكُونُ لَكَ عَلَىٰ أَن تَصْرِفَ عَنِّي وَعَن قَوْمِي وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقين ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرمين وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من وما كانوا من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 ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ففروا إلى الله إني لكم لا تْجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنَّ لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرًا إِنَّ لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرًا مُبِينًا كَذَٰلِكَ مَا أَتَى النَّذِيرِينَ الرَّسُولَ إِلَّا قَانُونٌ إِلَّا قَانُوهُ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَتَعْصَوْنَ بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ وَذَكِّرْ فإن ؤ وما خلَق ج وَم س إَّ لحبدون ما أريد منِهُ مزق من وما أريد أيط إ ان الله هو الرزاق ان الله هو الرزاق ذو القوه ذو قوه المتين فان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم مثل ذنوب أصحابهم فلا يستحجلون فويل للذين كفروا فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون